Mereudul insan, liafjur amama. Yasalu ayyan, yom al qiyamah. Faidah beri alba'ar, waxa falqamur, wajum'ah alshamsu alqamur. Yaqulul insan yoma idin ain almafur, kalla la wazur, kalla la wazur. Ilah Rabbik yoma idin almustaqar. سان ينبئ الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيره بل الانسان بل الانسان بل, الإنسان بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرناه فاتبع قرآنه ثم إن مَا إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوهه فاقرة كلا إذا بلغت التراق <تصفيق> وقيل من راب وظن أنه الفراق <تصفيق> وظن أن والتفت الساق بالساق إلى ربك إلى ربك إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلا فلا صدق ولا صلا لكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولا لك فأولى. أولى لك أولى لك فأولى فَأُولَاهُمْ ثُمَّ أُولَاهُ لَكَفَأُونَا أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أي أَن ألم يكن طف ألم يكن طفتا من منيي يمنا ثم كان علقه ثم كان علقه منه الزوجين الذكر والأنسى أليس ذلك بقادر سبحانه أليس ذلك أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر ب قادر بقادر على يحيي الموتى. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع تي